وهذه الآية نزلت في من كانوا يتصدقون بالخبيث من محصولهم ومن أحبها أن يعطيها سرا لمستحقيها منعا للرياء ولعدم جرح شعور الآخذين ولا بأس بإعطائها علنا وجهرا إذا كان الموقف يستدعي ذلك كدعوة إلى التبرع أو تمويل شيء هام حتى يتنافس الناس في السبت والكثرة قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تقفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وللنية دخل كبير في مثل هذه الأمور ومن الأفضل التعجيل بإخراج الزكاة ما لم يوجد ما يدعو إلى تأخيرها كوصول الغائب الذي يستحقها كما أن من الأفضل أن يخرج أكثر من القدر الواجب ليتأكد القيام بالحد الأدنى وما زاد على ذلك فله أجره عند الله والله أعلم